شبكته ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه انشق القمر وان يرو ايتين يعرضون ويقولون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر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 وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ أُزِرَ وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ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 طائر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسحر القي الذكر عليه من الذاب الاشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر اننا مرسلنا ناقه فتنه لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادى صاحبهم فتعاقف عطر كيف كان عذاب وذر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بن نذر ان ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط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 قوم برائه في الظهر ام يقولون نحن جميع نتصر سيهزم الجمع ويولنون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلاله وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر al-muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir